m mm. يا حي يا جيوم يا علم بما تخفي صدور يا حي يا جيوم يا بما تخفي صدور يا رزق المحروم يا من بحر جود لا يغور يا رزق المحروم يا من بحر جود لا يغور يا حي يا قيوم يا عالم بما تخفي صدور يا حي يا قيوم يا علم بما تخفي صدور يا رازق المحروم يا من بحر جود لا يغور يا رازق المحروم يا من بحر جود لا يغور قظقت الأحوال وضاع الاحتيال والاجتهاد قظقت الأحوال وضاع الاحتيال والاجتهاد وقابت الآمال إلا فيك يا رب العباد وقبت الأمان إلا فيك يا رب العباد يا حي يا قيوم يا علم بما تخفي صدور يا رازق المحروم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 يا نصير المظلوم يا ذا الانتقام من من يجور يا نصير المظلوم يا ذا الانتقام من من يجور يا منفذ المقتوم في الصاخط وفي الراضي الصبور يا منفذ المقتوم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 تخفف الأثقال وداوي بصلاح داء الفساد خفف الأثقال وداوي بصلاح داء الفساد, دا الفساد وسمح المأثوم واغفر إنك الرب الغفور وسمح المأثوم